وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا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 أسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزه ويحنه عليم عذابا قييم، حتى إذا جاء أمرنا وفرت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 وقصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحان بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغلظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا القوم الظالمين